عن النعمان بن بشير أنه قال استأذن أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشة رضي الله عنها عاليا فلما دخل تناولها ليلطمها وقال لا اراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحجزه وخرج أبو بكر مغضبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج أبو بكر كيف رأيتيني انقذتك من الرجل؟ قال فمكث أبو بكر اياما ثم استاذن فوجدهما قد اضطجعا فقال لهما أدخلاني في سلمكما كما أدخلت ماني في حربكما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد فعلنا، قد فعلنا.